فجعلهم بذابا إلا كبيرا له لهم لأنهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون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 قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصوا آلهتكم إن كنتم فاعدين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخزرين ونجئناه ونوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ